ثَُّ يَقولول لَِّا سِكونوا عَبَادَّ مِنْ دُون اللَّهِ وَلاك كُ رَبَّّانّينَ بِماَاكُ تُم تَعلونَكِتَابَ وَ بِماَا كُ تُم تَدَسُون وَلَا يَ مُركُم أَ تَاتَّخِذُ الْمَلائِكَةَ وََّ أَيَامُرُكُمُوا بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُوا مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَقَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُوهُ ۚ قَالَ آَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ وَإِصْرِي ۚ قَالُوا أَقَرَّرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ